ستة استمع إلى الحوار ثم قرأه ماذا تحمل يا داود؟ أحمل مذياعا لبن هذه المذياع؟ كان مذياع جدي رحمه الله ماذا ستفعل به؟ سأضعه في خزانتي لأحافظ عليه هل يشتغل؟ نعم يشتغل لكن لا نستخدمه لأن التكنولوجيا تطورت كثيراً قديماً كان الناس يستمعون إلى الأخبار وإلى الأغاني التي يفضلونها من خلال المذياع. وبعد ذلك جاء التلفاز وقد كان في بدايته دون ألوان وبمرور الزمن ظهر القمر الصناعي ثم ظهر الصحن الفضائي الذي يلتقط القنوات الفضائية من خلال الأقمار الصناعية إضافة إلى ذلك يستخدم الناس الآن الحاسوب ولا شك أنه يساعدهم كثيراً في عمالهم بل أصبح بعض الناس لا يستطيعون أن يعملوا دون حاسوب وليس ذلك في حسب بل يمكن أن نشاهد الأفلام عن طريق شاشته ويمكن أن نتصل بالإنترنت عبر الحاسوب أيضاً ومن المتوقع أن العلماء سيخترعون أشياء لا نعرفها ولم نسمع بها İzlediğiniz için